الله خدام جميل يا اخي ده سلمان ده سلمان سفراز الدنيا فيها مثلاً كذلك و تعالى عزتي دينه عزتي إيمانه عزتي جنن كده لخدار أخرين و تعالى زاليني بردس نفسنا والشيطان وبشنان أمدنا يا ربي و لخدار أخرين تعالى تا خیری اسلام داد، و شلوان دنا و رئوان رشک، که با اسلام هم درستن، که یه حرم تیب اسلام و یه حرم تیب سومانان خدا نمی دونه یا که، به هر جای به مکان خدا با بردی ستنی ستن اوزو ایل شکوله کن کو جوزم و سونات کن اقول جليل او قومي استسبرت بهذا الصيف جماعه في 2020 ذكري القران الكريم الشتجه وزان وخريج القران في لكشتني والله مثال او من دجيمن او من دجيمن انا وردت الشرف القران كاملا وقال القران الشريف الذي ارجح تام بيجوق كلذا واول وجهه تذريح النسيب القران كون تلقى القران نخيل فجاءوا بنزين جس یقین کسان چکننده قرآن قران مطالعه خو گذران خو شیطان روان تیز خوښه او زیات به خدمت قرآن بکلی دیومن به شریخ خواند اخرسیه بدر یانو در دیرا مالی مرده و مالی دای کباو تکشم در او تا حجاب و عادده کمو سرگو ناکم لشایی مرده کمو خریتا سواتم و خانو دای باو کشموان نا برده و او شانو دای جهالت جیه و و شردمی که ولی سومانه نیکده از آرده درا فقط با خاطری دیم با خاطری و با خاطری عقیده خوش است که نیست هر کس نمی‌دهد و نیکده راستن انسانی که الان سومانه داره گفته راسته داره ولذكر القران خلد او اختئذ بها يا او اختئذ بالرياء او اختصر فرازا هم مجاهد دي هل منتهي دي يا مدين كان دين عزت دين اذروا دين, دين شراكه هل يهودي فتا صار فتا فتا فتا لا تنيها عن حد لا يحوس ملعن فكان صارال قدار ومكباب فكاب دائي وحشي فتاكم مستبر من دهان ده من اشتلام فتاب بعدي سكولاو لايك دشم الذين خمه سكينها تخانني مثخوا خوا حلم باكم في دور. حمو يقاتل حمو يطوع حمو يداخر خدها ارضى منيا ولا تمشيها مران ولا تمسومانان اوركسترا الكوزلان اجتماع هل اوض مثيه هل اولاد الخداه في مثيه يا هل اولاد يا انو ده قبر مثل امالها شکر نبید او اسلاما که ازده عزت ازده دابا پیروانی او برود دابا پیروانی نزن نزن شکس خول بولو پسیز دماغتی چیز دنیو فکر با سوات شاید فیسو پوچ وكذلك يا مدران الجرايوة نايته يغنبر بنا حسرين نال دينا محمد كون ترست لشري إسلامي داجل تريد كردستان إسلامي محتزيع قرآن كون محمد عرب ملايك درع من هم أقصى من آل إلا لكن كأنه كافر من الإسلام كأنه رواج إلى الإسلام والله أنا بقول لك أصلًا كذا أجلس عليه الأمير وكتبي وذواي الخداك وتواء وذواي كي أجمعك وتواء وذواي أقرأ عنك وتواء ده في أصلًا لي لأشره لمنزوم لبيت النعمة را لعرش خلا لبيت الله را لمدينة محمد را لمدينة موسى كرام را لشعبنا جي لشعبنا جي أسيار إندوستان لشعبنا جوبي كالشياطين كالشياطين نخن يريني جزء أمي أخرج من سر قلبي نية نجات نية أخرج من خدمتي ودين عزتي لا وبكل وقومي لا وعولمي لا عزتي إسلام عزتي قرآن عزتي نبوذ عزتي حجاب عزتي عبادات لدست بدأ نام لدست بدأ هكذا لدست بدأ سبحانه وجز سبحان راجع عندما خدا نوری اوشتاره داریم هر آنکه با نوحیم داریم وما نراکت تباعته ایلم لذینا ارازینا با دیر راکیم در این نوح چه ادوار ایتوا داریم هر اوکسانی که راک لذلك أحد يتفوته بأمزش بابي الرحيم وتعستفيه بعقل أمسانا إذتين من أمسكين إذن كلا تبترى دعني هذا أمسانا عزتي إذن أمسكين إيماني تحدي إيماني إذن أمسكين أنا جبيرة وريعت لي إمل حركت خن، وقرآن بولا كان من بحر مشكل. شنو أنا؟ بنا نمجان، بربار النابن، بصنعن، بدار الهدار إسلام آية عزت داو بكور، يا شست داو جواني ايمان نابه حمراشيا للثير شر الصجره للثير جرابيندا لهن لها شوري طالكاندا لدره جل السيد رجعنا كانه رجعتليه كانوا نحن نحضر الخضار هذا الوقتين أو كسي که داره محمد در قرآن کونه لیچه اوه چه بایسی لداره چه هواه کردوه چه ایرسی چه سواه کمکاه بوزنی دانه بودا یادوشو او بانا ایسا جیواش شیطانی نسان دوشن بدوش ناني قرآن تساني كريح والمثيبة قرآن لكن بس يا ذكر نكش رويت هذا ده أقول أغوه هكذا عليه وسلم عرفو لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا و تطلحوا البشر أقول سوى بجفرستين بجفرستين زینا دەکەی ئارەت دەخۆی خوێن دەڕێژی بەردەی خەڵکی خەڵک بەبەردە دەگری وەرە شکێتتان لا ئیلاه ئیلا اڵڵاه توفلیح و ڕزگار دەبن بەردەجی نژادی بەردەجی عەقیدەتی بەردەجی بنەماوەری بەردەجی نژادی وە زمان و ڕەنگ تەواو دەبێت ئەمە پەیامی پێغەمبەر سەل اڵڵه كيف تردو دوانيسة في اغنبريا الندوي وقال الذين سفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما صدقونا إليه ونسافروا بيعقدروا عندنا دوش أجب إسلام إسلام بسالك أفايا في الامر بلاد إيماني ندهينا سوكا بلاد بردد في ثم يخاطون يعصون كأنا بيخذبون إيش كذا شأنهم إيمان يا نبينا استجلهم إما ذا دوانش الثاني كبيعه ذا كذلا بيعه ذا أبو بكر إما ذا بيعه ذا خلا لو رجع شو تخزمنا في ادمه صلى الله عليه وسلم من التي كل بوخوي لا اختيار ولا اختيار في امور عجم فجاءت علينا عربه عزموا تركوا صاروا فروس لارتلاف صحابيتي ادمه لقصر شير نهر ابدا لمريوان لقوات زار كل بقولي ادهني بقولي ادوري في جوازي للسكري في الله الله أكبر الله أكبر لا لا لا ما شاء الله السفّي شاري كتير عبد منا، فكر أهو رجع نعدي ولي، فمن دعي فمن دعي يشتري شقتي امرأة وري ران، ليك تجستان أن خلقني نير، لو أن أكراد شر إذا حملوا. وتنبطي إذا وصلوه تنشى الأمر اللي سبسة ضوية حواسن وصدى وبرطوان لحملدى وكشيروان تسمى السجر ساليدو غيرت شهامة عمر اللي تبوى عمر دي جرنوى عمر السبسة تسمعهم اللي تجيقية تقديلة لان جرن بجان بيان كردستاني خوين. لا يعني أخواني عن إدارة أنت يعني إسلام هو الإرماع عزة الإسلام هو الإرماع عزة الإرماع هو الإسلام هذار أسوار سبسة وعملتها بمشاق التزويج والسواق إرث والجهاد غيظة وعلم وشهامة لقوا الدين محمد لله عليه السلام پر توروالی مدیشتان جنان سرودناخ جنان سرودناخ ایس نام زورد شمدکا اگر چاستی کاتی دیگم ساوی جنیستی اپرتی چی داری کاتو خانی نیتی هرستی اپرتی چی روز او تی دیو سوری بادالا مدرس داني الشيء المزيزة قالت يا شيء فرد يعلم ما تفيه غمّر أشدتا بقرآن أشدتا خدادا فرمي ألا إنهم هم, هم الصفهائف ولكن لا يعلمون أي محمد أي أمة محمد هاي كثير في أعلم ما تفيه قرآن في غمّر سفيها يعني شيء فعلا هل يجمع في المسيره فيها ضمن القران كل خدابي فاندك هذا فجعانه السفهاء وتاب اطول جليل ذلك من القران شبهه من فيها شان لكين القران في عزته ولا شرطا مستفلا كمناثق الدولي من ديننا كتوحيدنا زجر عن وذا هرخيست في أجر سجن ودي محمد صحابي محمد وفي قتال نبي عجز كأو نبي حرمة كأو نذر شعبي نكبهم هاسني إلى دبئي مديني فك على برأة رشرين ناسقين لا لسمي عبد الله كريبه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناسكين لا يعلمون عزتبو شيرا عزتبو خدايا عزتبو في أغمري خدايا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعزتبو إمان دالان أمتي في أغمري صلى الله عليه وسلم فأفلو كأولي تقول تاتوا رشا وجد الشيء عبدالله كريم يا غنمر في عمرك تسل فيها يا شاع في بشكي خدانا ونسيجولي فتاء اعتراضك يا بنيتي اعتراض يا غنمر وضع عزتك يا غنمر وتاء اعتراضك اذا في شوف تشوف اسلام او عزه لاغ الانسان بقى وكيف راي باشينا بيدينا منافقه لجلك يا غنمر ولام شوشي هلكه يا طوال يا مثلي شوف جمال سياده المرشوه ده الشراعو بيحكي ناس والاسلام فاعزه ذاتها ياخد يا يرنبره مسلمان عزته هي نابع مسلمان عزتي, عزتي ايمان وعزتي اسلامي لا تهتز ده جنان نابع عزتي الايمان لا تهتز عزتي الايمان واسيا دعيها سر بروت دعيها تشي دعيها حزام الفوشي دعيها بالدار تاع قران تربيه تن فراح خدمتي يرضي المجيد دعي انها موش شرف وعزه عزتي عزتي انسان كإمام تعب عزتاله أموده فيه لكن كيف؟ لكن خلاله الله تعالى آخر الزمان شده بوردري دلال دلال دلاله مصارات دلاله بلعبالي دلاله اقتصاد الله يقول دلاله دين نسيحيات وكذلك نعطيك أعذار مثل فارا انجليس امريكا فرنسا اما انا الوقت يا اعزاز كل من الانسان بجن واجدين انا برداء اما انا شبطات صانية هم اشبوز كان يعمل في فشور اما حرمت اما حرمت الانسانة اما حرمت الانسانة دو كان يئدن بكال ابو حلق سوزاق وكان يستثميش تير موخلط وكان يقراري بأن دولاري وحيوانيات تير موخلط بلئيسي إشاريه بعض السيطرة والأوش السيطرة أو إنساني دور مسلمان سفر كي تهيلو إنساني تدرك كافر ما قريج إنسانيه ما قريج جديد إذنية ما وما كانوا يوحش جريء ونعدل التفاظم هل كي حرام وخراف وبنهم وتسير الابتساء؟ إن الدين عند الله الإسلام أما قراري هذا إذا جمع حنورة كريه الدين بدك توجبي أصدقين الإسلام دين الإسلام دي دين حسنته دين صدقته دين رحمته دين عدالته دين عدته دين ناقة ديني زمانة ديني غنجة ديني خرنة الجنوكاو وصاراتي بين الشكره الدنيا سمع سيتيها يا بعد كسان يقدم خلصيين أتريو لذنبين دابني شلقوا يا محصبة كي يا مادا قول هاو زماني من هاو من الشمالين هاواتين يا خرنتين القرآن كي يا خرنتين الوزقود كي كل شي بذلكين فلن دار بيشين وزان تنقص شي ايه او دينا هاي او النفسة دارت شي برزي تو توي بنا اله ان الله جاء وحزوا او النفسة دارت بلحوالي لدارت او النفسة دارت او النفسة دارت وخشك بسيط ويالت وشيط او النفسة قوية فاري ازي اننا محرموا بيقان اما لی خۆمان خونه خونه کردووە عزت کردووە بە کرده به هر کی بناهو به عزتیه اولش نکشیم مشکلات بونیستیه خدا با خورای و امتی بیام در ئەمە کمتر خیره ادنا وەکو عزت ام یه لذیتشی وقتی عطشن هم بودم نشونم السبع التي أوسع كانت عزة أبرو لها وخلقة الجاسرة وخلقة الآبرو عزة هيئة لتراري بلال دنيا دا ملتان دنيا لستردني آدم وتائر سير خلابا فرناء أمتي محمد فيضاري محمد باشترين أمتي او باشترينة لتشيرها هذا يعرض عزتي دين كبرا ودي دين كبلا وكب يدان نكي ماهو من داركت ودناه بعزة نكي بموضم الجبائر بموضم غائر يغادر برنس بران سوما مكان او وستة الخير أمتي اي زوامتا لقرآن مبارد قد اترانين رفيز زوامي وكتور ماهو دانك ايمان اتبير خدا ما فرمان لبلابت دو هزال كافر داره وشكي لكات يجد في فعل الدين وآلين نصحب عقيد الخودة اليهود اليهود أبناء القرادة والأناظر يهود أورو ربلايك الجهان رجب الإنجليش الملعوم دعاء الدرابة أمريشان دي أبرو. يا اخي خريجنا كان يظن او ربما يظن لامريكا ده الشيء هو بو لديه دين الاسلام فانا كرشين برو لا داعي تشكني لا داعي تشكني واه دغشتك ولا ثانيه تلا ولا مشيت وان كذب داك مشي فلان كذب حتى بيش ام اوثبات الاسلام دايره بي في سلام جلتا لو رجع تكير امران من شهدت الهتاف كيف اوجادي ميمون بلاد او انت تيمون فاكذب من ميمون بلاد يشتهى الذر او اصلاا يشتهى الذر او يقين به صار رزق ياتيه كرب ياتيه الكريم ارا الدنيا تدر حموي حرب برداء بغير درب، <أرده> به كقول دزاني يهود، يهود هذا ران كانالي في الجواهر، بوشير قل بين بين إسلام، والله أحقر الناس وأزل الناس على الأرض، وأنت تصرين ثلاثين إنسان لتبطل جن، كإخوان ماسر، كسيشلك على عقيدة داء. كيف محمد وبروقة و كيف جاء القرآن لا يصير شيطان أم كيف صدق الإنسانية؟ فمن سيكشف هذا؟ الرهجا كيف جاء مسأو الصلاة على رحمة الله؟ دشمني كيف جاء محمد هذا دينك كتبيني إلى بني پێغەمبەر سەل لیه سلم وەختێک دەبینێت سڵمانا ناو بۆریکی ئازارن جەماعەتێک دەنێرە بۆ چێن بۆ حەبەشە فەورەن جەماعەتێکی قوڕەی شەریعەتێکی دیپلۆماسی بەقەوری ئەورۆ ئەچیدێکی سیاسی بە زێڕەوە بەجامی زێڕەوە بە هەرچی خو پارەیە م دەنێرن بۆ نجاشی پادشای حەبەشە تا في زمان قد مضى في روحي وكم دهين ده زمان شي تزاني انها تنسى مرن كل ثلاثهات فشاء ثنا فلم فهو مسؤوليه شديده لك رجع علي ابن ابي طالب تعارض شيخ الله بن وسلم ولو رصدت وانا دون وانا صدق وانا شدد وانا هل سبب الله في فاتشاي حدوشة قدمان ليهو إيهو تسجوها جثاً هيا أرغب في إيه مشا فارغولي أم أنني سخروا لنا إليه فديهن الله الإسلام في فاتشاي حدوشة أقول إذا هذر لن أرغب في إيه مزوري أرغب في يأمرنا بالمعروف المعروف دين الإسلام كمحمد هنا لكن كمن درس تفكك نهى من ذكر الحرافة أمر من فعل كذا لقال يجيران صعب أمر من فعل كذا باستيلاء رحم لقال يشتري أمر من فعل كذا باستحكام لقال هاتيوم لقال جدات وابد أمر من فعل كذا شريك هو خدا قيداه نته والجمعه تيجي تعذ الكذب الذي كنا عليه قبله فتركه هو دين الشيطان اول جدال السليم يشرك ما نك دين شيطانه دين الرحمن نبو فوي نثور لله فدينا كفروا من عندنا بخدا نبو ونعبدك يا رب بعد من داشت و نصف دیما و خرمنی چند من داشت سکان من زنده بود و دکل گوشی من و ممن دخواه و آقای من و من دو خلیفه فقید و بچه وی خسته نیست دخواه و دان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اوان الان حرام كدوه كما نرى بالشاشه الذي عندك الاثاث من من يا سيدنا القران اللي هو تحكم شنو دوه دو شهر في الوحي اندوا في نزلنا شيء غريب عيسى مريم امره في احنا نزلنا امننا دارياما قرانا من یا وقتی از جواهرات که جوان نموده بودیم، گوام کرد. استیس کشوری استان، هر آشنی آن دست به تقلیم پیدا کرده‌ام. حقیقت حقي سد لا بيش يا دكان اها اولانجان خلال ثاني اولانجي ولا قال رنج رش فتيه هيت اجازيه كينيا حقي كان دهي خدان توقرتني بسركين حقي هي بنوشي او زماني قوت سد كان حقي هي بنوشي قولوا وعدتني حقي دهي لا حرمه حرمتي خداله لا لقى الإنسان السنئة سبحان الله وما في الشيخ خداريسة صار هاي الصارة بضمي لسلك أردت طريقة إيمانية يا سيئة نقول من يا حبثين يا سيئة والله بلا ياني يا سيد تصب جريل صوارم زياده ثمنه الله استكر فريق دمرين دسي بيرجو ووزن فيه ودا سماه لكيو بوكلها وختي بيها إلا تصورا لله وخترجها حق من الذي تري السفر جريل حق لا تجري ركاء قالوا لي ان القران ده حرام فاعا يا اما وين حرام جن سيرون يا جناها عيدا خيانتا عبد <متحدث> الله ربيع الكرياني فلا أواعي الجدل هذا المسلمان أقال إليه الله سيد جمال الدين دولة إنجليز فشانه ينبوحي نازم أفغان ودريان في الوحيد في هندوستان في هندوستان لا مشي بدخليد. وسمعان دقينا فينا في او قالوا زينو خلنا بدخليد. او قال تحت صارت في زيند ابو. وسمعان حمد اقريان. ومسؤوليتي في البليشه او اكثر. فبنيو وسمعان بوادي أجد في ذلك كان معزرة في سعب رئيسا كان بسياره إنجليزة بار كان يحركت كبير وائد المظلومين ويا مسلمانة ومظلومة يتبلياته حوصة في ما نمعه أوله بوري هالك الغال در يسوى كمان هالك الغال يسوى يسوى هالك الغال يسوى سبى إسلام در يسوى سبى قرآن در يسوى سبى مديوز در ربيع الكريم عقيد تكرت تانية السئلة كذلك حالا تقول بعقو نتراني الصحراء نعم أيك واجد نسعد كريلا خالد كسعد فمن ليس في شرح لا تحارب يا غمرج ولا يوم إرا هو روح لا يوم إرا نعم أي نصيب والمستوي لا سيش تلفش يشان إسلام كومونت كومونا يعني قلت تنبذاناً أما الصحابي في أغمارن واللهي وطرزب ستان دادبارن واللهي آرقتاً تن في خوشا دنياتاً تن في خوشا الصحابي في أغمارن وليان مرس في خوشا ربيع كريعاني رفو الله حسيح وكوزاري قراري شمشي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 خوشي الدنيا من النار حتى أناوي كور من النار جلو من دار ما حلو بزيارته بس خرج لابن دجي إنسان وابن وابن خدا ومن الدنيا إلى ساعة الدنيا لاوهم يحرم تجا إنسان دخيلة أوهم صانس أعماله وإنسان رشجها وإنسان ومن زور الأديان إلى عدالة الإسلام لكن خلق أعزاب كريم لزور يهود نصارا وبداء وخلق بلو عدالة الإسلام في جاء السن رجل ووثا في من أوناتهم عندما تجد السلسة المندة كمان والجديد دوالي رفيع ورشة وسائل نامين دوائس يا روالك هكذا ما تردون بس قلتها نزال هذا النفر والأقادسية حمليك دست الصحابي في غنر السلام السلمان عزت يقول نا امتراتوري نكافر نبيدي نحيط كثير نعيد توعيزون من المسلمان يستعمى السلمان عزت يقول قال أنا مردين لله قال إنه عبد لي أستوى السلمان كثيرا ها ها ها ما فوتيك تعرف ذي دكتور يا جوديا يا نذينك حتى اوكذيك حرمتك في نصرك دبي لنذين دبيك كل خير يا ابي حرمتك قرانك يا يا اذا شعرك ياثمان ريال ترك ياثمان ثنايا جدا يا شيخ طب يا دلایل آن چی هم می‌بینیم آن چی هم نمی‌بینیم. بگو قرآن آمده استیدار و این. اینکه روح متن نشت موت روح لحیث نام و لحیثی آورده‌ایم از جذبش. شدام از جذبش ده پشت نواه. کی موسکر کرد از جذبش؟ سال الله عليه السلام محمد محمد محمد جاءها وكل شيء جاءها يعني وشافنا زادنا ميزا تحته في أربعة أمور دي شو نقدر نسوق على الأرض تقول أو يعني يعني يعني في هذا bilal ya sen o ak bilal'i mi ایسلام nedir o dağlı İslam rolu o da hiç sana anlamsız İslam bilanı geçer sofni kadar كروا بان محمد النهر لجير الآذار لجير الآذار لجير الآذار لجير الشقيق ومن يجد في عوني دوار أبو الظهل أحد أحد خدايك كيف أشريك خدا, خدا. ها يا أيه هذا نفسك والله زمان بوش ملعنك قايدا أنا ما جئت له يكبرون سيد الشعر كورديك شباب الخلاص رجيميا بوش رجيم خلايا يتكلم نمرة هذا نفسك ما تبغى تقولي تقولي نعم نعم ما لا تلبى ما لا تجد وقال <تصفيق> إجداني وقال نور من دوالي شوهات السيليا لكل الملاكسة ملاكسة صبري وقال من دوالكالي وقال نوركسة وقال نوركسة أما عزتها تسعي في الله أليس بوش تريد بوش بوشي ميتا فتواهي ميت بوضي سنونا فتاة لأورفا دويش عليك من خدار اما اجلسي اولا باسم الله امال امال لو يلا تعالوا استعوا يا فقط جاري اللي لسه الان يعمل والله يطول الظلم وأحقر فأني سي زليل حكيل تذبور الله من الإسلام عزتك عزتي في داني وعزتي أو قرآن وفي ذنبه فتا تذبق دا في داني وفي داني وعزتي دستي يا هلقري برعي وحرشي فأني إدى عزتنا النأم وما قصر عمال عزتي وصلنا ها أوليها السرى. وعنارة والسنية ذلك كان وشتنات كبسرة كان وحياة كان أهل حياة شرب كان وأكساني أولا تشي فنديزة هندفتا كان بردوم والجرائي حرسة باوك دائتو كريان وكشا أوليان في ورن بصماريان ورسولك بل لا إله الله لا في غمر إخوارها تستوري حكي كنجرة سميتها إليه يا رسول الله دعاء أن... لأدن الله دعائك فأنا يلتعزيق وأنني سميتها أتون أروا شهيد الإسلام في غمت أصر أنت فأني صبرا يا أهل يا أصر إن موعدكم الجنة والمستمر تعمل زيادة انتا عشرة جاءت سبيل أبو الزهر سوى بن بلي. في وعاشت محمد بويد محمد حزن يا بكا تفيت إلى بويدك أعلم يسرون بكيهنا إلى سبيداء وشهيدين هاركا سبيل دائم يا نبيك يا غنب يا ناگه تسری شایتان شایتان سپتاکان دو بوکان مناطی حتان بیر ایساو چیز نکوه او کورانا کورا ززمانا کورا تلیمه ایس هیگلیم کورا نکوانا کورا کورا بیتو کریم کورا آسفر و سوریه او داری وخاطر الإصلاة للأمور التي كنت والشيكة الحياة تريد وعنجلة وليس بيبوة وعنج خانة تردتي في أغمرني تردتي في أغمرني تردتي في أغمرني خدوصة لعنج فاعزت فاهموا هنا تخلقاً جزءاً جزءاً و أركضنا جزءاً جزءاً جزءاً جزءاً جزءاً جزءاً و الصحابة الغمرة كنت أزال خبر أنتظار لمدينة الصحابة الغمرة كلنا وأحزاب وأغضح ذال الفرموز والله الآن في عملك مدينة مران دكن اكثر المخلوقات جلا قد سبحان دكن قالوا ان الناس لكم ترايد الناس قالوا حسبي الله ونعم الوكيل خدامتنا خدامنا هي في النار خدام النار في امس الصاوتين عندتي هاوسن خلصن بمبارزه وقت وينك قول لي يا بدينا جلبلش صحتي لا اوي لي لو اشتعت دارت بها ودماء استحالت والديقي بالصحي ايران والروم وانا ما بقدر في امر وجهي صحي ايران والروم ده غير من ده لا يصعد اشد الفاجه جرتها مو ازتی دن دره بیخوند دره قرآن دره خدا اخوال کناش دره خدا اخوال کناش دره خدا ترده دره شیه الهی دره دره سکره دنیای دره لا اخري دره بیخوند صلی لا ينبغی من مؤنه ای زل نفسه بیخوند نا نا نا نا نا مسلمان عجنا نرجع نرجعن في هذا بلد فلسطين يا خوي زللك زليل زليل أو ما كل إحنا زلمير كل دمريني، أجل لو أنا شخص في فولكو، وكوبا جينا في جوست هذا كي لا نعرف عبروا مندرس أو خلال يدسي الذي يأتيه إلى تجنتين ناسكا تستيجنتين ناسكا كوانا حرمتي محرمي عورتي نشي جاري بطار يرجى لدي جانا زليل رأى هروسو تتشمر كالات تتشمر نعمية جوة تكان والطاعة تشلل عزة طاعة عبادة عزة زيني إنسان بعزته ورابة بيها في رمسة أرسلم الله عليه وسلم ما إني عوضك من الضي لا خداعكنا لجلب الزملين زملين نفس زملين بلدك الشيطان زملين بلدك البشمان في رمسة أرسلم فالويب أشتدني يا ديس تاعب يستي فالويب والله لأخر زمن لا فلمني صدق في رمسة شو شيله هو أو أورد أو قرآنه أو أشيب الشيء يشنان يعني دوان محمد شرفوهد مؤران كرفوهد وداد العراقي دوان سيادة جنو السلمان إلا دفتر بها هزار يوصد فنزانة الكافرين ملعوني يهود لا صار هزاروا سالی هزارون و جوازده فتا سالی هزارون اصده هجیلی لابی هستان مليون انسان کجار یکی دنیوار که سرخواه دنیوار که بشاری کش دنیوار که بشاری کش دنیوار ازمان دبو عدالت نگو تباست نگو سیمولی يا ذهب وراك يا غمر الخلد قال وريد كان في جو عندك اخوانك في الخاله ترقص اخوانك مش متنا تصيبنا ليه, ليه تستغربنا وفي حتى يعبد الله وحده في داخلي وقلادنا اليه وكي الى في تحت لي روحي حتى في رسقي من الذي يستيبني شمشي شير لك عندي وليل يستيبني هذا بشأنه في أغنبال لا ناوة الله يعني كيف يستيبني على من خالف أمدي خدار جراري الظليمي حكارة سرشوري أسسك مخالفة أمدي إملك مخالفة أمدي إملكة مخالفة أمدي إملكة انا في تيميشيا رمضان والسلام والروش يبو ترى الاسلام هو النظام المعقصا بالله يا بغداحه الكوار خبرك يابا تمشي الجدار ولا رم اسكي يا فلان انا عندي مشكله كبيره يا بابا زين دا في الشد الروم اللي لك المسلمان اذا كثير دا انا و ما ينهر بجواري اونا ما يدع او شنا بعزته و بقابروه و بتاشيوه اعزابي لكي لشكرت وقدي كريئة و وكي لرومة اخليككسي لبغدار لو الله السلام كتب يجيش تيخلن دور دهت بجلزين ده ترصى لترصي عزة الاسلام و مسلمان. المسلمان اوه انا هل كاف رجوه قران الجامعه كلمه سيدا انا ما denkt ورجع مكتن وعند الرجلين بدنا نحكي عنه ان شاء الله يرسل قران كشف سين من كده انا توا وكون اعزاء لدينكم ان صوم ما رب يقرانكم بالقرانك ثاني استفاد بكم بيخدن شايلتكم بملاي مول ف فخريه رشانازيه ولا فهمتي ياها عزتي ياها شرفي ياها ولا ولا احب الاقتشه على الذكاء تاع عمرو وزيد اه راهو ديجا قبل كلمني و فينان صالح وفريق انسان محترم ی همان استاس لازم که راه جدی که و کشوری خودش، ما آر اسلام ویلیت، حتی زرادی فقسه اسلام، حتی زور في اول الشيلاتيه بالواسطه ما بيزعل بسم الله الى بناء الصلاه يا حلمتي الزاد باذن الله يا زهر لحد الخسار والله من عنده عزته شان من السرمون لغايه فتنا خط كان قديم بزين قوي ووالا ثروت الاسلام انه نستحكوا بخدمه في عقيدتنا هناك من مثل يا من يا خدمتي ده اجادي دايش من مكا يا خدمتي بقى اخلاقك ووشك وقلبك مش ما انا ما كنتش ياعلي طلعي دشي ما هو داك طلعي دشي ما علي صبر هذا بحب يا اخي يا ربي هلك يا خدمتي اولين انت يا خدمتي يا يا لَن يَغْنِي دِينُ إِسْلَامِكَ عَنكَ فَلَا تَرْجُوا إِلَّا مِنَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا تَرْكِبُوا كِبَرَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا فذا أنا كان ما نصر إيمان، نصر إسلام، نصر إبداد، نصر حياة، إبداد يا أبي ده ده يا ربي فذا دا يفتش كأنه لما متجراني، لما في خير دا يأثر في لبنان، تخلاف الجانفهيد، فذا محو جنسي، فذا من جن قبولك، فذا من لقبولك على قبولك، من لقبولك على قبولك، فذا الشيء الثاني هم أو أنك دارجوا على خيلك تقول فوش عندي يا ربي فرج الشدائد بني. رحمي راخي يعني تختي. وداه من جاشي. وداه لا تسقط بلاتي بدور ما شيء. وداي اوتون عن صافي ولا جفوت. نجوت هي من مراكش نجوت فرغاني. يا ربي احي على القران امان. فشمي امبينا. كلا لا الا الله محمد رسول الله لا ترجع امبي بشكل. فشمي كفي كفر خدايا يا بين اخواني وقاري القران المزيد. یارو بیفته شاید نخوشش کنندی. او کسانی خش استانی هستند که دویدن اسلام جان داریم. او کسانی تو آخوش استانی هستند که مرگ و ندست کند. خدا بە خوشش بر آن میشود. در اسرای کم من زنی میکنم. زمان کم من و خاطر قرآن و خدا دعای من را قبول <سؤال> کند. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله